إنا يوماً عبوساً قم قريرا اللَّهُ شر ذلك اليوم وَلَقَاهُم نَظرة وَسُرورا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنّة وَحَريرا متكئين في جعل الأراءك لا يرون فيك شمس وذزم هنيرا وثانية عليك ظلال غا وذللت قطوف تذليلا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 وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا